يراح امتي الذك لا تنادي فهمه يا بني قومي وسودا وفل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحما حسنا منيعا تتوج هامتا السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا في قومنا الشهوات يكفيكم رفودا لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قائم وامطر من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قائم لأنك فجرنا قائم وامطر من سلالة صهيوني بل تقاتل فدين الله يا قوم يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا فمن ملكم يقول بملء فيه أعين دين يا أهل الجحود ويصرخوا في ظلام الكون أيا أعدوا عدة الحق وقودا ويصوق في ظلام الكون هيا عدوا عدة الحق وقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون